بسم الله الرحمن الرحيم الإسلام مرى تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تأتنون نحن نقص عليك أحسن القصف لما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عجر كوكبه والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقفف إياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان لإنسان عدو مبين وكذلك يجتبك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل أقوبك ما أسمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في نوسف وإكوته آيات للسائلين إذ قالوا لنيوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن رصبة إن أبانا لفي ضلال مبين أقتلوا يوسف أو يطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقسلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه يلتقطه بعد السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لنصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الرئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الرئب ونحن عصبة إنا إذا نخاترون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحلنا إليه لتنبئ لهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نتسبق وترفنا يوسف وَتَرَقْنَا يُوْشُ فَعِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الْرِّزْقُ وَمَا أَنْتَ مُؤْمِنٌ بِهِنَّ وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وَجَاءَ عَلَى خَمِيصِهِ بِدَنِّ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَالَتْ لَكُمْ أَقْفُزُكُمْ أَمْرًا فَصَرَّهُ الْجَمِيلُ والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلى دل وهو قال يا بشرى هذا غلام وأسره بضاعة والله عليم بما يعملون وتروه بفمن بحث ذراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي نسواه حتى أن ينخعنا أو نستخذه ولدا وكذلك ما اتنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غارب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجد المحتمين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأدواب وقالت هيت لك قال معاذ الله قال معاذ الله إنه ربي أحسن مسوايا إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أرأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واشتبق الباب وقدت صميصه من دبر وأنك يا سيدها لدى الباب قالت ما جناء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسكر أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي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 إن كيدكم عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذنبك إنك كنت من الخاصئين وقال نتوة في المدينة امرأة العزيز تراود خساها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَحْدَثَتْ لَهُنَّ مُتَكَأً وَآتَتْ وَآتَتْ كُلَّ وَائِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينَهُ وَقَالَ فخرجَ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَى عَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ وَقُلْنَا هَا جَاءَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذَلِكُنَا الَّذِي لُمْتُمُونَنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدتُهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْظَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْهَمْ مَا أَمُرُّهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرق عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين فاستجاب له ربه فطرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدى لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسكننه حتى حين ولقل معه السبن فتيان قال أحدهما إني أراني أعثر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نذئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأسيكم طعام ترزقانه إلا نبأسكما بسوءه قبل أي يأتيكما ذلك مما علمني ربي إني ترأت من لا تقوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون وتبعت من متى إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من قضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكون يا صاحب يستجل أأربابهم متفرقون خير أم الله الوائد القهار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 يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسي ربه خمرا وأما الآخر فيسلب فتأكل الطير من رأسه أضي الأمر الذي فيه كالتفكيان وقال للذي ظن أنه ناجي منه هذكرني عند ربك فَنكاهه الشيطان بكر رده فلبث في السجن بالضع سنين وقال الملك اني را سبع بقرات من سمانه ياكلهم نشر عجاف وسبع بلاه خضر وسبعهم بلاه خضر وأخر يا أيها المنأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبون قالوا أضغاة أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال النبي نجا منهما واذكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَثْنَا فِي سَمْعِ بَطَرَةٍ ثَمَانِي يَأْكُلُهُمُ السَّبْعُ الْهَجَّاسُ يَأْكُلُهُمُ السَّبْعُ الْهَجَّاسُ وَسَبْعُ سِنِينَ قُطُرُهُ وَأُخْرَىاتِ سَتَأْتِي لَعَلَّنَّ لَعَلَّ يَرْجِعُونَ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ قَالَ تَجْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ فَمَا حَقَّتْ فَلَوْهُ بِتُمْ ظُلِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُمْ إِلَّا قَلِيلًا إلا قليلا مما تحملون ثم يأتي من بعد ذلك آموا فيه غاثوا الناس وفيه يغفرون وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسألهما بال النسوة فاسألهما بال النسوة التي قطعن أيديهم إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِ النَّعْمِينَ قَالَ مَا خَطُبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوتُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْ نَحَاجَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ الْإِنْتُونَ قَالَتْ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ أَنَا حَفْحَطَ الْحَقُ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ذلك ليعلم أنه لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهجيك لدى الخائم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك أسولي إذ أتخلطه لنفسي فلما سلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني أبيض عليم وكذلك مكنا ليوتف بالأرض يتدور منها أيك يشاء نطيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحبين ولا أجر الآخرة خير للمين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم قال أتوني بأقلكم من أبيكم ألا ترون أني أوف الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تطربون قالوا سنعاود عنه أباه وإنا نفاعلون وقال لكثيانه اجعلوا بضعهتهم أهلكم لعلهم يعرفونها إذا انقلعوا إلى أهلكم لعلهم يعرفونها إذا انقلعوا إلى أهلكم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أهلكم قالوا يا أبانا من علمنا الكل فأرسلنا أفرانا نشل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافرا وهو أرحم الرائمين ولما فتحوا متاهم وجدوا بضاعتهم مدت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونبير أهلها ونحفظ أخانا ونزاد كيل بعين ذلك كيل يزين قَالَ هل نرسله معكم حتى تؤسون موثقا من الله لسأتنني به لسأتنني به إلا أن يحاط بكم سَلَمَا آثَوْهُ مَوْطِنَهُ مُصَالِمًا اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيل وقال يا بني لا تدخلوا من داب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إذ الحكم إلا لله عليه توكرت وعليه فليتوكر المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يذني عنهم من الله من شيء إلا حاجة إلا حاجة في نفسي عقوب قضاها وإنه لذوع من برما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَأْسَ بِجِسْمِكَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا جَهِلَهُمْ بِجَهَاهُ جعل التقايا سهير خلق فيه ثم أذن مؤذن أيتها أن العيو إنكم لتائقون قالوا أقبلوا عليه لما لا تفقدون قالوا نفقد صوى على الملك ولمن جاء حمل به حمل بعير وألبه قالوا كالله لقد علنتم ما جئنا بنفسد في الأرض وما كنا تاركين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من هدد في رحمه فهو جزاء كذلك نجد الظالم فبدأ بأوعيتهم قبل وهاي أخي ثم استخرجها من وهاي أخي كذلك كجنا يوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء فوق كله علم عليم قالوا إن يسرق أضع سرق أقول له من قبل فأسرها يوته في نفسه ولم يبجها لكم قال أن تنشرهم مكانا والله أعلم بما تصرقون قالوا يا أيها العزيز إني له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا متانا إنا نراك من المسلمين قال ما عاد الله أن نأخذ إلا من وجدنا متانا عنده إنا إذا لظالمون فلما السيئة منه خلطوا نجيا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 قال بلشولت لكم أنفسكم أمرا فطبر جميل فطبر جميل عش الله أن يعشيري بهم جميع إنه هو العلم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أتفى على يوسف وبيضت أيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تشتع تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالفين قال إنما أشكر أذكر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 مَا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّجَّاهَ فَأَوْفِلْنَا الشَّيْءَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجِدُ الْمُتَصَدِّقِينَ قَالُوا هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ قالوا انك لن سيوت قال انا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا ان انه من يستوي ويصبر فمن الله لا يضيع اجر المحسنين قالوا ان شاء الله لقد اسرت الله علينا وإن كنا خاطئين قال لا تترئب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقنيط هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بطيرا واهتوني بأهلكم أجمعين ولما ظللت العير؟ قال أبوهم إني لا أدري أن حلوته فلو أنتم غندون قالوا لله إنك الذي غنى ذلك القديم فلما ألجأ البشّيء ألقاه على وجهه فرتج القيرة قال ألم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 أبويه وقال ابخلوا مصر إن شاء الله آمين ورفع أبويه على الهرش وقروا له سجدا وقال يا أبتها لها تأويل رؤيا من قبل قد جاء لها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجر وجاء بكم من البدو من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 أنت ولي في الدنيا والآخرة سوسني مصلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحي إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم ينطرون وما أكثر الناس ولو حرفت بمؤمنين وما تسألهم عليهم أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وتعين من آية في السماوات والأرض يغرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أتباعهم بالله إلا هم مشركون أَفَأَمِنُوا أَنَّ تَأْتِيهُمْ رَأْسِيَةٌ مِنْ عَلَى اللَّهِ أَوْ تَأْتِيهُمْ سَأَهَتُ ضَوْتَ ضَوْتَهُمْ وَهُمْ لَا يَشْعُونُ الْهَادِي سَبِيلِ أَدْعُو إلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اشْتَبَعَنِ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 كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين استقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيئت الرسل ومنوا أنهم قد فربوا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ذولا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حبيثا يشترا ولكنك تفسيرا لما بين يديه وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وهو له ورحمة لقومه Thank you.